ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك لولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما نَجَعَ اللَّهُ فِي قَرَارِ مَكِينٍ إلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فَنَعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَىٰ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجْعَلَ لَأَرْضِكِ فَاتَى أَحْيَاءً وَأَمْوَاتَ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 انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صف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 قلوا واشرموا أَمْ بما كنتم تعملون إنا كَذَلِكَ نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون